وذا اخاه في دين الملك الا ان يشاء الله نرفع درجات من نشاء وفوق يَسْرِقُ فَقَدْ سَرَقَ أَخُهُ مِنْ قَبْ فَأَسَرَّهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ قَالَ أَنْتُمْ شَظٌّ مَا كَانَا وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَصِفُونَ qulu ya ayyuha al-'azizu inna lahu aban shaykhan kabiran fa khudh ahadana makana inna naraka min